وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار توقفنا عند بدء الشيخ رحمة الله عليه حديثه عن أفعال النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذ قال رحمة الله عليه وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها تدل على جواز الفعل فمتى صدر من النبي عليه الصلاة والسلام قول أو فعل فإننا نحتج على جواز ذلك القول وذلك الفعل بصدوره من صاحب الشريعة ألا وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا يمكن عندنا أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرع ثم إذا كان هذا الفعل من أو من أنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه كالصدقات ونوافل العبادات كالصلاة والصيام وغيرها فيقول الشيخ هنا فالصحيح أنه للاستحباب وهذا هو ظاهر كلام أهل العلم أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان على وجه العبادة والقربة إلى الله عز وجل فإننا نستذل ونحتج بفعله هذا على استحباب ما صدر منه عليه الصلاة والسلام لأنه قرب وعبادة قال وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة أي ان ما يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأفعال التي تنتمي إلى عادات الناس فإننا نحتج فقط بهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام على جواز فعله فقط كأكله وطريقة نومه إلى غير ذلك لكن المؤمن مخاطب بالاقتداء به عليه الصلاه والسلام وان كان في مثل هذه الامور فان علماءنا قالوا ان الله تبارك وتعالى لا يختار لنبيه عليه الصلاه والسلام في افعاله واقواله وتروكه الا الافضل من حيث النوع ومن حيث طريقه الفعل فنوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل أنواع النوم طريقة مشيه طريقة أكله طريقة ضحكه طريقة كلامه تبسمه عليه الصلاة والسلام طريقة جريه طريقة ركوبه لباسه ترجله كل هذه الأفعال من النبي عليه الصلاة والسلام نحن نعتقد أنها في أكمل الحالات لأنه كما قلت علماؤنا قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا أكمل الهيئات وأجمل الأفعال عليه الصلاة والسلام ولذلك كان بعض الصحابة يحرص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء حتى في تناعله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهر من عرف بذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بل إننا نعتقد أن عبد الله ابن عمر رضوان الله عليهما مرآة ننظر من خلالها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل إن بعض العلماء يحتج بفعل عبد الله بن عمر ويجعله في مقام مرفوع لأنهم يقولون إنه لا يصدر من عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما إلا شيء موافق لفعله عليه الصلاة والسلام ومن أمثلة ذلك ما اختاره الشيخ الألباني رحمه الله عليه في المنع من إطالة اللحية فوق القبضة عليها محتجا بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه خاصة كان يأخذ من لحيته ما جاوز القوضة وهذا هو مورد استدلاله رضي الله عنه ورحمة الله عليه فهذا هو مجمل ما ينبغي اعتقاده في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال العلامة السعدي عليه رحمة الله وما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل بحضرته فعل أو تكلم أمامه بكلام فلم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام استدللنا بشكوته وكفه وتركه عن الإنكار استدللنا بذلك على مشروعية وجواز ذلك الفعل أو ذلك القول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على منكر نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر وإقراره وسكوته صلى الله عليه وآله وسلم عندنا ككلامه صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف سكوت غيره لاحتمال خوف الساكت سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يخشى في الله لوم تلائم وأما غيره كما قلت فسكوته يتطرق اليه احتمالات كثيرة ولذلك يصح أن يقال في غير النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول فاقراره صلى الله عليه واله وسلم حجه شرعيه معروفه عند العلماء ثم يتحدث الآن الشيخ رحمة الله عليه ثم يقول الشيخ رحمة الله عليه فصل الإجماع والقياس هذا العنوان عنوان المحقق قال واما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة هو إجماع العلماء اتفاقهم ويقصدون بهم المجتهدين الذين بلغوا إلى مرتبة الاجتهاد ونالوا نصيبا من وسائله هؤلاء اتفقوا على حكم مسألة حادثة نازلة قيل إن هذا منهم إجماع وكان حجة وقد احتج العلماء واستدلوا لحجية الإجماع بأشياء من الكتاب والسن فاحتج الإمام الشافعي رحمة الله عليه بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية فهذه الآية مما يحتج به الشافعي رحمة الله عليه على حثه يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ويذكر هذا بلفظ على خطأ وهذا اللفظ مشهور وإن كنت لم أجده عند المخرجين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ فقد رواه أبو داود عن أبي مالك للأشعري بلفظ إن الله أجاركم من ثلاث خلال إن الله أجاركم من ثلاث خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وألا تجتمعوا على ضلاله ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ إن الله لا يجمع أمتي أو قال امه محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار وفي الباب عن أنس بن مالك وكعب بن عاصم الأشعري عند ابن أبي عاصم في السنة وانظر السلسلة الصحيحة برقم 1331 وفي كتاب ظلال الجنة للشيخ الألباني رحمة الله عليه رقم سنة 82 و83 وثمانية فإجماع أهل فترة من أهل العلم المجتهدين على حادثة على حكمها حجة على من جاء بعدهم قال فمتى قطعنا بإجماعهم وهذا في حقيقة الأمر صعب لا يقدر عليه أي أحد ولعل بعض العلماء كابن حزم والإمام, ما والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يمنعون أن يستطيع أحد أن يدعي إجماع أهل العلم على شيء، فإن كان ولا بد كما يقول ابن حزم، ففي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، لكن هذا لا يخرج كون الإجماع عن كونه حجة شرعية شرعية إن صح. قال فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم ولا بد وهذا كلام دقيق قال ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة أي لا يجوز أن يكون الإجماع بخلاف ما ينص عليه كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد احتج أيضا بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن فقال العلامة القاري الحمفي هم العلماء لا عامة الناس هم العلماء لا عامة الناس فلا عبرة بإجماع عوام الناس إن خالفهم العلماء وغالب الإجماعات التي يدعيها كثير من أهل العلم إنما هي من باب الإجماع السكوتي، فيرون ويجدون أن كثيرا من أهل العلم لم يحكموا في نازلة ما بحكم ما فينسبون اليهم السكوت ويعتقدونه اقرارا وهذا خطأ فهذا إجماع يسمونه سكوتيا ولا يقوى أن يكون حجة عند العلماء وقد توسع بعض العلماء في هذا فقال الإمام مالك رحمة الله عليه بعمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة وقصده في ذلك ما كان الأصل فيه الأخبار لا الاجتهاد كالاذان والمدي وغيرها كما قال القاضي عياض في ترتيب المدارك وأما مالكيتنا فتوسعوا بعد ذلك فزعموا أن عمل بعض المدن في بلاد المغرب حجة فكان الأندلس الأصل في هذا فكان عندهم ما يسمونه بالعمل المطلق كل ما جرى عليه العمل بالأندلس صار حجه على القضاة والمفتين ثم جعلوا لفاس أيضا جعلوا لها عملا فقالوا العمل الفاسي أو العمليات الفاسية ثم للأسف توسع كما قال الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله في معلمة المغرب قال وفي الرباط أيضا ينسب إليها عمل فيقال عمل أهل الرباط وكذلك نسب إلى مراكش عمل واحتج به وكذلك أخبرني شيخنا بخبزه أن بعض فقهاء تطوان جمع أيضا ما يمكن أن يسمى بالعمل التطواني ولا حول ولا قوة إلا بالله العني العظيم ومن أفضل الكتب التي تراجع في هذا مراتب الإجماع لابن حزم رحمة الله عليه فإنه شديد في هذا الباب كثير التحري وعليه نقض الإجماع لابن تيمية رحمة الله عليه يتتبع ما يمكن أن يكون أخطأ فيه ابن حزم فكتاب ابن حزم مع نقد ابن تيمية رحمة الله عليه كتاب كاف يطمئن إليه الإنسان في دعوة الإجمع قال رحمة الله عليه الآن يتحدث عن القياس قال وأما القياس الصحيح هذا يعني أن هناك قياسا باطلا وهو الذي لم يستوفي الشروط التي وضعها العلماء قال وأما القياس الصحيح فهو الحاق تسويه فرع بأصل علة تجمع بينهما أي يكون عندك أصل شيء ما ولك فيه حكم من الشريعة ثم تكتشف أن الشرع ما حكم بذلك الحكم في ذلك الشيء إلا لسبب معين إما نص عليه وسماه وإما استنبطه العلماء بطرق استنباط هذه العلة والسبب في الحكم فقال العلماء فمتى وجدنا هذا السبب في شيء آخر فإننا نحكم عليه بنفس الحكم وهذا هو حقيقة القياس ومن الأمثلة المشهورة القريبة جدا في هذا أن الله تبارك وتعالى قال في الأمة قال في الأمة التي تزني قال فيها تبارك وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي من الحرائف وقالوا إذا زنت الأمة تجلد خمسين ثم قاسوا العبد على الأمة فقالوا أيضا العبد يجلد خمسين قياسا على الأمة والسبب والجامع والعلة هو عدم الحرية هو عدم الحرية فمت نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف اي السبب والعله في مسألة اخرى لم ينص الشرع على عينها اي لم يحكم الشرع فيها بعينها دون ان يسميها من غير فرق بينها وبين المنصوص أي لا يكون, ه... يعني ألا يكون هناك فرق بين الفرع وبين الأصل يمنعك من إلحاقه به أن لا تجد فرقا مؤثرا يحول بينك وبين إلحاق الفرع بذلك الأصل وهذا يسميه العلماء بالقياس مع نفي الفارق يقولون هذا قياس مع نفي الفارق فإن كان قياس مع فارق لم يكن معتبرا قال وجب إلحاقها بها في حكمها أي وجب إلحاق تلك المسائل التي لم ينص الشرع على حكمها بعينها يجب الحاقها بالأصل الذي حكم فيه الشرع لوجود نفس السبب فيها لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكرره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مواطن خصوصا في كتابه إعلام الموقعين قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل والقياس اسمعوا هذا الكلام مهم قال والقياس إنما إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص فإذا وجد النص فالأصل هو النص والقياس متمم فيكون القياس متمما فالأصل النص قال فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره وهو مؤيد للنص أي إذا وجد النص فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له فإن وجدت أن الشرع حكم في مساله قياس فإنه لا بد لك ويجب عليك أن يوافق قياسك ما نص الشرع عليه لأن القياس الصحيح أبدا لا يخالف النص الصحيح هذا كلامه رحمة الله تبارك وتعالى عليه في القياس وأتوقف هنا حفظكم الله تعالى على أن نستأنف في القصة المكملة الحديث على كثير من القواعد الأصولية والفقهية والضوابط إن شاء الله تبارك وتعالى فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد